رحيل نحو ذل لا ب ل ي ل به كان الظل شيء تشبه ا ل أ ع ر ا ر نصف غ ر م ونصف تنف ويجمعنا بنصف الناس بعدله كان أو إ قال او إ ج ح ا ر قال او إ ج ح ا ر و م و د ي و ن أ ح ل ى ض و ش د ت ت ا ر و م ف ق و د و ن ل ا ق ل م ولا ا و ص ا و م ف ق و د و ن للاقلم ا اوصا ان يحار ل ع للاوصاف ي ل مصهر ش ر ا ئ ع ة ت ب ز و ن ا ص م ي ا س م ا ب النصر جدي ا ح ز م ة القى تابوتا عند البحر تخفينا ي الموتى حيات بعد القبر فينا ما لاقينا تخفي ض ا ق بك صدري فالحر العقل قلينا بسكون القلم العتري فسكون العقل مثاره بدواغي الزمن المر ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه يا شائحة ت ز و بك شدي أ ح ز ن ه القى ثابوتا عند البحر لا ت ت ش ي سر الموتى احلاه بعد ا ل ق ب ر يحفينا م ا لاقينا لاقي ا ل ب ا ق ة بكي صدري يحار ا ل أ ق ل قليلا فسكون القلم ا ل أ ث ر تسكو من ا لدوام أ ق ل مساره الزمن المر ش ا ئ ع ة تغزون ص و ا اسباب النصر اشد ي أ ح ز م ة القت قابوتا ا ن د البحر لا تفشي سر ا ل م و ت ف ح ي ا ة بعد ا ل ق ب ر يكفينا لاقينا يكفينا لاقينا يكفينا لاقينا يكفينا, ما لا يكفينا ما لا يكفي ما ما ما やっべやっべやっべ あ「ああ يا ي امه ر جمعك قلبين ب اوتي ر من مقتسمين <تصفيق> من عدمي ما كنت أ ظ ن ك تقتسم ي لا الف شعار ما جاء ح ل ب ي ن بفاض مقتسم قالت و ا ل ب ا س م ت تخنقها كذبا موسوما ب ا ل ن ب ن ي علماء الامه انجوها ونجومي تا في سفر الظلم ي لم تعد ا ل أ م تبارقها مقطور انزف منه دمي يا نجم السعد أ ط ل على دنياي وخافك من المي ت ب ت ر ب ك م و ع ظ ة و أ ر ح ت التوب عن الكلم فانفض لغبارك مرتفعا ب ق و ل واسدع ا الحكم يا أ م ة اعودي من عدمك ما كنت مضروبك تقتسم يا ي الف ش ع ه ثم جمعا قلبين بفار ثم اقتسم ي قالت والبلد تخلقها كذبا منذ و س الندم اول ماء ا ل أ م ا أ ن ج م ع ونجومي تاحرص في الظل لم تهد ا ل أ م تبارقها مقطور ا وانزف منه م د يا نجم السعد اطلعل ا دنياي ا و خ ف ف من ع ا ل م ي واريتك ت ب ك م و ع ب ا ه و غ ر ح ت ك تب عن ا ل ك ل م ة فانفض ل غ ب ا بك مرتفعا ب ق و ل واخضاع الحكم واوريت بك موعظه وارحت التوضع عن الكلم فانفض ل غ ب ا بك مرتفعا بالقول واصدع ا ل ح ك م ة يا ا م ة عودي من عدم ي ما كنت ا ب ه ر لك تبتسم يا ي الف شعار ما جمعت ق ل والامه تخنقها كذبا موسوما بالندم علماء الامه انزلنا ل ونجومي تا بسفر ظلمه ي أنتم دي ا مقطوع ه ا ق انزف من ودني يا نجم السعدات اللعنه دنيايا وخا تتمن الميك د ن ي ا ي وخا ف ت م ن أ ل م ي ك 「今すぐ言うだけ」「何と言うのかな」 صوما بالندم علماء الله أمتي ونجومي تعبس بالظلم لم تحد الام مكبارقها مقهور الانزف منه دم 「やめた」ででいい「でおう」「またバーリバー」「またごわんあ」「むしろ」「むん」「だめ」「やめた」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」」「」」「」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」」「」」「」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」」」「」」」」」」」「」」」」」」」」」」」 دنيا لو حاطت من قلمي وارى ا ت ت ه ت بك موافقا ل ن رح تهتم دعني الكلمي حنفذ ل غ ب ا ر بك مرتفعه ب ا ل خ و ل واصدع ي ل ح ك م من ف ض لم غبار بك ر تهد ف الام متى ب ا ر ت ه ا مقطوره ارزف منه دمي يا نجم ا ل س ا د ت ع ط ل ع حتى ارتب عن الكلمه فانفض لغبار ترك مرتفعات بالقول واضع آ الحكمه ي فامين الامه الماضيه بعهد الله وفهذا العسكري و ق ا ه ل د ع و ة ت يؤرقني ب أ ن ا ل أ م ة ت ح ت جبار هو عالمها قعيد وحتى ترج ل ا ه يؤرقني ب أ ن الامه محتشدات هل ي و ق ع شاهقا أ ط ي ا ء ه ا أخمان ب ل غ ا ل م ر ا ا م جنات عباد هو صفق حاقد كالعش هدوس ا تهواه الى الاناء أ الفتيل يتم زفاعه الدماء محاض بالوصفه فتم جراه فدفق الحبر ي احساس تباركه السطوع امتاك عدا بهل ل ذ ي ر ك شر فدفق الحبر ي احساس تباركه سطور ط ا ف ع ا د م الذي نخشاه ا اميل ا ل أ م ة الماضي ب أ ه د الله فهذا العسكري وحق به د ع و ة ت يؤرقني ب أ ن ا ل أ م ة ت ح ت ج ب ت هو عظيمها قعيد ما حفت ر ج ل ا يؤرقني ب أ ن الشر ما محتشد ليوقع شاهقا مقلاء او القاه فما بلغني م انبلق ت ع ا ن المرام وقد جنى تعبان وصفق حاقد فالاشهد استهواه <تصفيق> إ ل ى العلماء الف تحيه النزفات الدماء مخاطب واستوقفت مجراه فدبق الحبر ح س ا ن تباركه فهذا ا ا ل س ك ر يؤرقني وهذه دعوة ي ب أ ن الحج م ت ح ت ا ل جباته وعالمها فايد الله حتى توج ل ا ه يؤرقني ب أ ن التدفن محتشد ل ل ي و كي عشان يقال اطلاقه اوهام فما ب ل غ ا ل م وعم ق ل جنات عباد وصفق حاقد فالحشاد استعواه إ ل ى العلماء الفتاي يتم ن زفاها ا ت م ا ء مخضب و س ت و قفتم ج ر ا ه فدفق ا ل ح ي ر احسان تباركه سطور ت ق ر أ الدم الذي نحن خ نخشى ش ى تقرأ الدم الذي امان مخفي والعالم أ م ن ظاهر و س ف ي ن ة نوح امنه واعمى م ا ل ك ع ب ة باهر ضعف من دون ويانا الوقت سيبقى خ ا ئ ر أ ن ا ل أ ف ق هتاف يا قومي ح ل م ا ل ناصر يا قومي ح ل م ا ل ناصر يا قومي ح ل م ا ل ناصر <تصفيق> رجال الدين ضيوف والموقف ر ح م ا ل آ م ر قد يحمي صدر حسين او ي غ ض و بين الحافر قد جاء بالدين سيوف الموقف رهن الامر يحمي حسين او يغضو الحافر و ا ل م ر ل ا ل م ل ي ه و ت ت ن و س ف ي ن ة ن و ح أ م ن و أ م ا ن ا ل ك ع ب ة ب ه وتتناول ا ل م ل ي و ن ا و ه و ن ع ل ن ا و ن ا و العمليه و ت ت ا و ل ع م ل ي ه وتتناول ا ل ع م ت ن ا ل ا ل ع م و ت ا و ل ا م ي ا و ع ل ي ا و م و ا ل م ل ن ا و ل م و ت ا و ل م ي ن ا و ل ع ل ي ا و م و ا ل م ل ن ا و ل ا ل م ا ل ا ل ع ي ن ا و ل ا ل ع و ت ا و ل ا ل ع م ل ي ت ت ن ا م ي و ت ا ل ا م ل ي ه و ا ل م ي و ت ي ه و ت ن ا ل ا م ي ه ل ن لاكن من دون و ل ا ه الوعد سيبقى ق ا ع من انا هو الانتظار و ح ر م ة الانسان و انداء معطى من الاوطان مضامين انحرت في خيها انوار الى الحيران رسول أ ن ب ي ا ء الله كم ترعى وكل ا ل أ ر ض كل ا ل أ ف ق في ي م ن ا سليمان بحضرته ف م ن ى بان النصر كل ا ن ص ر في ي م ن ا ا ل سليمان بحضرته فمن نبار ب أ ن النصر كل النصر في لبنان ف ن ا ب ج ا ن ب الطهر الذين سكاه تجلى نور ربي باسوا انثى ا ل إ ن س ا ن هو انداء مؤطره م من ا ل أ و ط ا ن من ا ل أ و ط ا ن من ا ل أ و ط ا ن اربع ميلا ق ت في طيها أ ر و ا ح الى المهد ي غادر سائح حيران رسول أ ن ب ي ا ء الله كم تراه هو كل ا ل أ ر ض كل أ خ ت في ي م ن ا سليمان بحضرته فمن دبر ا بان الناس كل النصر في لبنان فنادى جانب ا ل ط و ل الذين س ك ا ه تجلى نور ربي بأسهم تتكاه فنادى الجانب الطب الذي ن س ك ا ه تجلى النور ربي باسهم فتكاه سئقت وما يجد ا ل أ ح ب ا ر من هلكاه يهوط ا ل أ ر ض ردوا فيهوط ا ل ذ ي ن ر ه ا تجلى نور ربي باسهم فتكا سعفت وباكت ا ل أ ح ب ا ر من هلكا ي ق و ض ا ل أ ر ض ردوا ي ق ن ب ر ه ا ن نعم و الانتظار وحده ا ل إ ن س ا ن و انداء معتد من ا ل أ و ط ا ن فيك فيك يا يا موصل موصل واصل واصل واصل هذا ل ا ن هو الانتظار ا ن وانداء معطاكم و ح ر م ة الانسان وانداء معطره من, وأن من الاوطان مضامين الحوت في طيه ايها ن الى ا ل م ه د ذ السائح ا ل ح ي ا ن ر س و ل ا ن 「あっ!」<音楽> وكل ا ل أ ر ض كل ا ل أ ف ق في يهنا سليمان بحضرته فمن نباه بان النصر كل النصر في لبنان ب أ ن النصر كل النصر في لبنان فنادى جانب ابطال الذين س ك ا ر تجلى نور ربي فاسهم فتكاره ع ف ت وضجت ا ل أ ح ر ا ر من هلكا ل يهود ا ل أ ر ض ردوا و ه ك م برهان س ع ق ت وضيجت ا ل أ ح ر ا ر من هلكا يخود ا ل أ ر ض ر الذره ت ن ر ه ا انا والانتظار واحمد ا ل إ ن س ا ن و ا ن د ا ن معطر من ا ل أ م ط ا ر مضامين ا ل ح م د في ضياع عنوان إ ل ى المهدي هذا سائح الحيران رسول انبياء الله كم تراه هو كل ا ل أ ر ض كل الافق في يمناه سليمان بحضرته فمن نضاه بان ن النصر كل النصر في لبنان بأن النصر كل ستخبئ يوم النصر فتحا و ا ل أ ر ض ستحيا درسا في يوم ا ل أ ش ر ع س ا ل دم علوي مهرا ب ف ي و د ا ل أ ت ر ي الا ودم يتصدى دماء اخرى تجري حيل النحو ل ا ص فاشهد ر ميقات عبوري يا طالب كل ا ل ت ا ر ي باشهد ما ي ق عبوري ي ا طالب ا ا كل ل ت ر ي مرصى ل دم علوي م ر م ببيوض ا ل أ ط ر إ ل ا ودم يتصدى ودماء اخرى تجري رجال ستخبئ ف ر ن ح ن و ا ل أ ر ض ستحيا ق ر س م في يوم ا ل أ ش ر ما سال دم ن علوي طهرا بفيوض ا ل ع ت ر ي إ ل ا ودم يتصدى ودماء أ خ ر ى تاجري ا ل أ ر ض مقاض صعب ورحيل نحو الصفر فهد ميقات عبوري يا طالب كل التاريخ إ ل ا المهدي رجال ستخبئ يوم النصر فتحا و ا ل أ ر ض ستحيا عرسا في يوم العشر ي ن Barek the day, Mawlana. i i l l a Apikстав� やあ、مولانا ا エルフィ ا ء الى الدين العظيم 「ありうんか القصيده والرمش قافيه」「維持 يه قطوفها ا ل ح م ا د ا ه ك ا ل ق ص ي د ة والرمش ق ا ف ي ة ت و ص ي ة خ ط و ف ه ا الحمراء داعيه ك أ ن ه ا حمريه تسجع ش ا ب ي ه تنشدها تنشد لهاو وهاويه ق م ر ي ة تسجع ش ا د ي ة أ ن ش د ه ا تنشدني هاون وهاويه ة دامية أمراء أمراء م بيتاري شاكية ا د د ا ر ي شاكيا عيونك ا ل ق ص ي د ة والرمش ق ا ف ي ة توصيه قطوفها الحمراء د ا ن ي ة أ ن ه ا ق م ر ي ة تسجع ش ا د ي ة 「ハムラオダミアディタリシャキヤ」 و ح ر ب ة ش ا ئ ك ة بين مفاصلي عاشت معي م ز ر و ع ة مثل الخمائنين صورت خطا اصبحت بالعلي كاهليه وقريت فوقها اسمك ياعلي حربه ق ا ت ل ي احيثني يا علي حورت خطا أ ص ب ح ت ب العلي كاهن لما ق ر أ ت فوقها س م ك يا علي حربه ق ا ت ل ي ي احيثني يا علي 「あいにく ل あいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいに ر はあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいに و はあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくはあいにくは ك أ ن ه ا ق م ر ي ت و س ج ى اوشاديى انشدوات ن ش د و ر ي هون و ه ا و ي ة ك أ ن ه ا ق م ر ي ت و س ج ى اوشاديى انشدوات ن ش د و ر ي هون وهاويا و ي ا ح ر ب ه ش ا ئ ك ة بين مفاصلي عاشت معي م ز ر و ع ة مثل الخمائن 「あなた方がいない」<音楽>「あなた方がいない」「あなた方がいない」 وسنع من للذي فيه نور الحق يغران ف الصباحات التي ضوءها من متنفل للذي, من للذي فيه نور الحق بالصباحات التي ضوءها م م ت ن و ه ا م ر بالنبوءات التي تسكن القبر المقدار ولا. للمضحين وله <تصفيق> يرتب الدين وصلى من الذي فيه نور والحق يران للصباحات التي ضوءها من متنفذ النبوءات التي تسكن القاهر المقابل للمضحين ولا يرتبط بين يدنى 「その名も初めて知ってます」<音楽> اشواط وطيب ب ع د ي ا و ل ا ك ا ي ا من القلب ق ر ي ب سلاما غريبا في ا ر سلاما فذبت النفوس سلاما على الواتبين فداء لشمس الشموع 「سمعوا ما لكم من هو مجند الغريب」<音楽>「そ رح عظيمين بجرم الحبيب」 「わんねじまでのろい」「でさら ح ع ظ <ت ص في ق> ح ي i ه で جمره الحبيب」「でた سبيحه الزائرين」「でこ مه تنادي」「わか و でたねいら انسى نعمان وحبا و أ ش و ا ق وطيئ بعيدا والعكاين من القلب قريب بالمقبضات صحنه الدمع والتهجد الدائيات للبن ي او دم ن التشرد بالمرسلات و ر د ت ب س م ة المستشهد إ ل ى ا ل ب ر ي ح تصرخ هاذي بقايا و ل د ي إلى البريح تصرخ ا ض ح ب ق ا ي ا ولدي المقيدات ص ح ن ه الدمع والتهجد الدائيات للبني أ و ض م ن ا التشرد المرسلات وردتك البسمك المستشهد إ ل ى الضريح تسرق ا ض ح ب ق ا ي ا ولدي ليل النواري الليل مشهد 「ねえね ا ねえねえねえねえねえねえねえねえ يا رائي ا ل م ق د ا ت صحبه الدمع والتهجد ي ا ل ب ا ئ ع للبنين عوضا من التشرد ا ل م ر س ل ا ت ورده البسمه المستشهد إ ل ى الضريح تصرخ اعد البقايا و ل د ي يا مولانا やまおらら 「うらららへんくだいらいいい ا شركه ا ل ي د ى للخدمات التقنيه 「あなたは」 د موسوعه دم في أ النابلسي ل ا ع ل و م ا و ا س ك و ل ا إذا د م دم ي أ ش ا ه إ ذ الى د ذ ك أ ح ش ا ئ ه ا ا ل م ل و ت ا لدينا عاصف الامواج و ا س ت و د ا ز ا ئ ف و ظ ن و ك ادمسخ الخروج م ح ر ب الافكار من م ق ا ب د الجروح ان ا ل ش ي ا ط ي ن ا الى الاسلام يرصده انت بعصر خالق انقاصنا نصره ما بين ان تكون أ و في الدرب لا تذكور أ ن ت بعصر قام ن خلف أ ن ف ا س لا تصوب ما بين ان تكون أ و في الدرب لا تذكور ف ل ت ف تحزن فيما يدرك ا ه الاحياء في ا ر ا ا ل م ي ت و ن الارض لن تبكي الشفاعه على المدى الطنون بطاعتك تراها الميتون الارض لدت الشفاء ع د ى ا ل م د ا ل س ن و ك الا اذا غمدمت في احشائها الحنون ش ت ا لبيت عاصف الامواج و ا ل س د و ر ا ل ز ر ق والسرور ق د م س خ الخروج Take the right turn.